يتيم فقير وحولي جموع من الفقراء اعيش وحيدا شريدا طريدا قريبا مع الغرباء يعفر وجهي تراب

وارقد وسط العراء وجسمي نحيل ضعيف هزيل سقيم وما من دواء ويلسعني البرد حينا وحينا

فيزداد فوق البلاء بلاء فلا بيت آوي إليه يقيني فمن دا يجير بكائه يتيم مع الفقراء

خاب ظني وقد أعرضوا عن ولائي أبي أين أنت وأينك أمي رحلتم فحل عنائي حرنت طعامي بشرف اللياني

بغير غداي تجد ثياب وتبلى ثياب ويبقى علي ردائي إلهي رفعت أكف رجائي إليك فأنت سميع الدعاء

فمنا علي بقلب رحيم يخلصني من شطائه يتيم مع الفقراء

كم مرات قد حلمت باني بمدرسة ارتقي للعلاء وانهل علما وانفض جهلا واسلك درب الهدى والسناي. كرهت العلوم ليثمي وفقري فضاع طموحي

يا رب بارك رحيما كريما جوادا عظيم السخائي يطيب نفسي ويمسح حرق

ويجبور كسري ببذل العقائي وزدقون ماها وعزا وفضلا وسعدا وطول بطائي يتيم مع الفقراء يتيم فقير وحولي

جموع من الفقران اعيش وحيدا شريدا طريدا غريبا ع الغرباء ويلسعون